بوك تو فايف تين خمسة عشر خمسة عشر الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية أك Maai habba ta farawila Maai habba ta farawila Aak hita kiwi in sponns pak Maai habba ta kiwi wa shamama Maai habba ta kiwi wa shamama Aak hita lemoon in a drive Maai bortukala wa habba grapefruit معي برتقاله وحبه جريب فروت اكي ذا اپل ان ا مانجو معي تفاحه وحبه مانجو اكي ذا باينابل معي موزه وحبه اناناس معي موزه و حبت اناناس اك ماك ا فغته سلاي انا اعمل سلطه فاكهه انا اعمل سلطه اك ايت روستر برود انا أكل قطعه توست انا أكل قطعه توست اك ايت روستر برود ميت بوتر انا اكل قطعه توست مع زبده انا اكل قطعه توست مع اك ايد ميت بوتتر ان كونفايت انا أكل قطعة توست مع زبده ومربى انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى اك انا اكل ساندويتش أنا, انا اكل ساندويتش ميت مارغرين انا اكل ساندويتش بالمارغرين انا اكل ساندويتش بالمارغرين اكيت ا توبروتكي ميت مارغرين ان توماتي انا اكل Sandwich by margarine wat tomatim. Ana aakul sandwich by margarine wal tomatim. Ons benodig brood en reis. Nahtaju ila khubzin wa aruz. Nahtaju ila khubz wa aruz. Ons benodig vis en stijk. و ستيك نحتاج الى سمك و ستيك ons <تصفيق> benodigd نحتاج الى بيتزا و ماكرونه <تصفيق> ماذا نحتاج <تصفيق> زياده على ذلك ماذا نحتاج زيادة عن ذلك ons benodig wortels نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة نحتاج <تصفيق> الى <تصفيق> جزر وطماطم للشوربه waar is die supermark اين In supermarket be soek PO, OK, puntie, virie en tekst.